بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعه وما أدراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشه الراضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية؟